وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجِمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا فَاحْتَزِنُوا فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ فَأَسْرِب بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَأَطْرِقِ الْبَحْرَ رَهْبًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاتهين كذلك وأورثناها قوما آخرين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 وأتيناهم من الآيات ما فيه بلا أمضين إنها أُنَا إلى يقولون إن هي إلا موسى نَالُوا وما نحن بمن شرِّين فأتوا بأباءنا إن كنتم صادقين أهُمْ خَيْرٌ أَمْ خَوْمٌ تُضَاعِيُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبْدٌ مَا خَلَقْنَاهُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ يَوْمَ الفَصْلِ مِقَاطُهُمْ أَجْمَعِينَ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 فَرَّتْ قِبَ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ